الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون قال الذين لا يعلمون الذين لا علم عندهم أم أهل الجهالة من المشركين ونحوهم للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العناد والتعنت في طلب الآيات الدالة على صدقه هل لا يكلمنا الله مباشرة ليخبرنا أنك رسول أو تأتينا معجزه من الله تدلنا على صدقك وقد جاءهم من المعجزات ما فيه الغناء والكفاية وهذا القول قد سبق إليه ليس هؤلاء أول من قال هذه المقاله ولا أول من طلب مثل هذه المطالب فقد قالت الأمم قبلهم لرسلهم على سبيل التعجيز والعناد والمكابرة كهذا القول وذلك لتشابه قلوب السابقين باللاحقين الكفر والضلال والعناد والعتو على الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى يبين الآيات التي توضح الحق وتجليه وتدفع مقالة أهل الباطل وتدحضها وتسلي نبيه صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان لا جديد فما يقال لكم قد قيل لمن كان قبلكم من الرسل عليهم الصلاة والسلام هذه الآيات يبينها الله لقوم يوقنون الذين صار عندهم الإيمان بمنزلة من الرسوخ استقر في قلوبهم استقرارا لا يقبل التشكيك فذلك هو اليقين يؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم, تشابهت قلوبهم فهناك علاقة بين القلوب والألسن فإذا كانت القلوب فاسدة جرى الفساد على الألسن وذلك في عموم الناس في الأولين والآخرين فكما جرى ذلك على لسان الأولين وقع ذلك أيضا للآخرين فإذا تشابهت القلوب تشابهت الأقوال تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم وتشابهت أحوالهم وتشابهت مطالبهم وذلك أن الأقوال تابعة لما في القلوب ولهذا فإنك قد تعلم مقالة الرجل في الأمر يقع ولم يتكلم به أمور الواقعة والفتن التي تحصل في كل مكان وزمان تعرف مقالات الناس فيها دون أن تسمع منهم ومن كان صاحب سنة وعلم فإنك تعرف قوله في هذا ولم تسمع منه ومن كان يتخبط أو من أهل العناد أو التلبيس أو نحو ذلك فإنك تعرف قوله ولم تسمع منه وهذا أمر معلوم مشاهد ولاحظ هنا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله قدموا الضمير المتعلق بهم على لفظ الجلالة يكلمنا الله ما قالوا لولا الله يكلمنا. لو لا يكلمنا الله هذا يدل على شدة المكابرة والاعتداد بالنفس ثم أيضا طلب التكليم لو لا يكلمنا الله يدل على أن هؤلاء المشركين كانوا يعلمون أن الله يتكلم كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته فهذه قضية يدركها من لم تتلوث فطرته بالعلوم الكلامية كما وقع لكثير من أهل البدع وفي هذه الآية التي ساقها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمون الله أو تأتينا آية تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان من شأنه أن يتسلى بما جرى ووقع لغيره فحينما يقال له هذا الذي قيل لك هذا الذي حصل معك قد قيل لفلان ممن يأتسي به ويقتدي به ويعظمه ويجله لا جديد هذه الجرأة ليست ببدع في أقوال هؤلاء ومطالبهم بل وجه ذلك إلى من كان إلى من كان قبلك من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهذا مما يخفف بما أن هذه سنة جارية وعادة مستمرة فيحصل بالسبب ذلك تهوين بخلاف ما إذا انفرد الإنسان بشيء لم يسبق إلى مثله فيكون قد انفرد بمصيبته وبليته لكن إذا كان الناس على هذا المهيع أحوالهم على هذا جارية فإن الإنسان يتسلى وقد يحتاج إلى شيء من التذكير يقال له لست أول من يقع له ذلك الخنساء كانت تقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي فالإنسان يتسلى بما يقع للآخرين في عصره أو في غير عصره والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من أصيب بمصيبة أن يذكر مصيبته فيه صلى الله عليه وسلم تخف عليه المصيبة وقال الله عز وجل عن أهل النار وَلَيَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ في العذاب مُشْتَرِكُونَ بمعنى أن الناس في الدنيا إذا وقعت المصيبة العامة في البلد فإن ذلك يهون على الناس كثر الموت بسبب الحروب أو بسبب أو بأه أو غير ذلك يخف عليهم الموت ويسهل لكن حينما ينفرد في البلد واحد ويموت ينهال الأهل البلد معزين له وتتعاظم عليه بليته ومصيبته حينما يقع مرض بإنسان مرض خطير قد يجزع ويخاف ويتعاظم ذلك في نفسه ولكنه لو كان هذا المرض عاما في الناس فيوجد حوله المئات أو الآلاف إن ذلك يسهل عليه وكذلك أيضا هؤلاء الذين يطلبون الآيات لو جاءتهم هذه الآيات لا يؤمنون والله عز وجل قد ذكر ذلك في مواضع من كتابه ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا حشر عليهم كل شيء يكلمهم الموتى يقوموا من القبور ويتكلمون يقولون هذا حق ونزلت عليهم الملائكة ومع ذلك ما بيؤمنون والله عز وجل يقول ما منعنا أن نرسل بالآيات يعني المعجزات هذه التي يطلبونها يقترحونها إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا ناقة مبصرة يعني آية مبصرة واضحة لا خفاء فيها فظلموا بها فالله يرسل مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الآيات ما يدل على صدقهم وتقوم الحج به على أقوامهم وهذا من معاني اسمه المؤمن يظهر دلاء الصدق هؤلاء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولكن هناك آيات يقترحها هؤلاء الذين خطبوا بالرسالة وجهت إليهم الدعوة يقترحونها من عند أنفسهم على سبيل العناد والعنت والمكابرة فهذا ليس بقصد الإيمان وبيان الحق وإلا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أوتي ما آمن على مثله البشر آية كافية للدلال على صدقه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي هذا القرآن هذا الوحي يتلى إلى يوم القيامة فهو آية باقيه والتحدي قائم ثم قال إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ويقول هؤلاء الذين يتعنتون هؤلاء الذين يكابرون هؤلاء الذين يجادلون هؤلاء الذين يقترحون الآيات يتمنعون من الإيمان لا شأن لك بهم ولا تكترث بمطالبهم فالله سيتولى جزاءهم وإنما عليك البلاغ إنا أرسلناك بالحق الهدى الكامل الذي لا تعلق للباطل به بوجه من الوجوه، لا في إنزاله، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون نزل نزولا متلبسا بالحق، وهو متضمن للحق، ليس فيه شيء من الباطل. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ولم يجعل له عوجا، ليس في عوج، لا في ألفاظه، ولا في معانيه قيما. وفي غاية الاستقامة في أحكامه وأوامره ونواهيه وفي بلاغته وفصاحته وسلامته من كل عيب ليس فيه تناقض تعارض وليس فيه ما يستدرك وهكذا انا أرسلناك بالحق بشيرة ونذير، فهذه مهمته صلى الله عليه وسلم. يبشر المتقي بما يسرهم، وينذر الكافرين المعرضين، ولذلك ينبغي أن يتخذ ذلك سبيلا في دعوة الناس تبشير لأهل الاستجابة والإيمان والخير والصلاح. يقول لهم أبشروا وأملوا. فإن الله تبارك وتعالى يجزيكم على هذه الأعمال التي تقومون بها أنتم على جادة أنتم على خير أنتم على حالة من الاستقامة والصلاح والإصلاح الله هو الذي يجزيكم على أعمالكم وليضيع من ذلك شيئا توشرهم بذلك فيكون ذلك حفزا للنفوس ومقويا لها من أجل العمل والاستمرار والدوام والثبات والزياده في الخير فالنفوس بحاجة إلى مثل هذا فهذه النفوس تحتاج إلى تبشير أما من كان في حالة من الإعراض فإنه لا يقال في حقه أبشر أنت على خير وإنما يحتاج إلى إنذار وتخويف أن تذكر له قوارع القرآن ونصوص الوعيد ليعظم الخوف في قلبه فيكون ذلك سوطا يسوقه إلى طاعة الله ويزجره عن معصيته وهذه الحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يراعي حال الناس ويجمع بين ما يحمل على الخوف وما يحمل على الرجاء الوعد والوعيد وهذا كثير في القرآن فيذكر نصوص الوعيد ويذكر نصوص الوعد، يذكر صفات أهل الإيمان ويذكر صفات أبدادهم. يذكر حال أهل الجنة ويذكر حال أهل النار وإن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم هذا فيه تهديد وعيد لا تسأل عن أصحاب الجحيم لأن الله عز وجل هو الذي سيتولى أمرهم ويعاقبهم ويجازيهم على أعمالهم إن عليك إلا البلاغ ليس هؤلاء موضعا لمجازاتك ومحاسبتك فالله عز وجل هو خالقهم ومليكهم وهو الذي يرجعون إليه وحده دون ما سواه وهو الذي يتولى جزاءهم فالبشر ليس عليهم شيء من ذلك ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه لم يؤمر بأن يشق عن قلوب الناس فيكفي أن تبلغ الدعوة إلى الله عز وجل ويعلم الناس الحق ثم تترك نياتهم ومقاصدهم إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه والله تعالى أعلم صلى الله على نبي محمد عليه الصحابة